وقوله مُو إِنَّ قَتَلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَكُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا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 عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعطلهم تَدْنِي لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا لِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْمُقِيمِينَ والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر ما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس